ان ربكم لرؤوف رحيم وتحمل هذه الانعام التي خلقناها لكم أمتعتكم الثقيله في اسفاركم الى بلد لم تكونوا واصليه الا بمشقه عظيمه الا بمشقه عظيمه على الانفس ان ربكم ايها الناس لرؤوف رحيم بكم حيث سخر لكم هذه الانعام قبل ان افسر هذه الايه بشق الانفس اي بمشقتها والشق هو المشقه والانكسار الذي يلحق النفس والبدن واصل ماده شققه يدل على انصداع في الشيء لرؤوف أي شديد الرحمة والرؤوف ذو الرأفة والرأفة أعلى معاني الرحمة وأرقها وتأمل ختم الآية وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحمة تأمل الختم بصفة الرأف والرحمه لأن من رأفته تيسير هذه المصالح وتسخير الانعام وغير ذلك من الأشياء التي استجدت وتستجد في نقل الإنسان وحمله فكل من ركب مركوبا ينقله من مكان إلى مكان فعليه أن يستحضر أن هذا من رحمة الله تعالى بالعباد وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس أي وتحمل الانعام ابدانكم وأمتعتكم في اسفاركم من بلد إلى آخر بحيث لم تكونوا واصليه من دون الانعام إلا بجهد شديد من أنفسكم ومشقة كبيرة إن ربكم لرؤوف رحم أي إن ربكم الذي خلق الانعام وسخرها لمصالحكم لذو رأفة ورحمة بكم قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه ويخلق ما لا تعلمون وخلق الله لكم الخيل والبغال والحمير لكي تركبوها وتحملوا عليها أمتعتكم ولتكون جمالا لكم تتجملون به في الناس ويخلق ما لا تعلمون مما أراد خلقه إذا قبل أن نفسر الآية أيضا في قوله ويخلق ما لا تعلمون فيها إشارة إلى أن هناك أشياء تركب ستخلق ويعلم الله تعالى الإنسان عليها كما حصلت الطائرات والسيارات وغير ذلك من وسائل النقل العديده والكثيره والمريحة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أي وخلق الله لكم أيها الناس الخيل والبغال والحميرة لتركبوا على ظهورها وجعلها الله زينة لكم ثم قال ويخلق ما لا تعلم أي ويخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما أخبركم به وعدده لكم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 ولو شاء الله أن يوفقكم جميعا للإيمان لوفقكم لو له جميعا وعلى الله قصد السبيل قصد السبيل أي طريق القاصد المستقيم الذي لعب جاد فيه ومنها جائر أي عادل عن القصد وربنا جل جلاله لما ذكر من الحيوانات ما يسار عليه في الطرق الحسية نبه على الطرق المعنوية الدينية وهذا من المثان حينما يأتي الشيء الحسي يؤتى الشيء المعنوي وهكذا فكما أن هذه الطرق نتوصل بها الى ما نريد أيضا الطريق إلى الله عن طريق الوحي الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهو يوصل إلى الله وإلى رحمته وإلى مغفرته ورضاه وعلى الله قصد السبيل أي وإلى الله ينتهي طريق الحق المستقيم فيوصل من سلكه إلى الله ونيل رضاه وجنته ولما ذكر الطريق الحق حذر من الطرق العوجاء قال ومنها جائر أي من الطرق المسلوكة طرق موجة غير مستقيمة لا توصل سالكها إلى الله ونيل رضاه وجنته والطريق المستقيم الذي يجعلك لا تميل هو الاستقامه على ما أنزله الله تعالى ثم قال ولو شاء لهداكم أجمعين أي ولو شاء الله لهداكم جميعا أيها الناس إلى سلوك الطريق المستقيم ولكن اقتضت حكمته أن يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله فربنا جل جلاله علم البشرية الدين أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل الآيات في الليل والنهار والسماء والأرض يتفكر بها الإنسان وجلالة الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تبين للإنسان الطريق المستقيم وتذكره بجسده وما حوله هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون طبعا فيه تسيمون أي ترعون انعامكم هو سبحانه الذي انزل لكم من السحاب ماء لكم من ذلك الماء شراب تشربونه وتشربه انعامكم ومنه ما يحصل به نبات الشجر الذي فيه ترعون مواشيكم وتامل تعداد النعم <تصفيق> اللهم اشهر كل مريض وعاف كل مبتلى يا أرحم الراحمين. هو الذي أنزل من السماء ماء أي الله الذي أنعم بكل تلك النعم هو الذي أنزل من السحاب مطرع وهذا تذكير بنعمة الماء وأيضا التذكير بنعمة الماء يجعل فتتذكر ما يحيى بالماء من إنسان وحيوان ونبات والنبات والحيوان يقول نفعه للإنسان قال لكم منه شراب أي لكم من المطر ماء عب تشربونه ومنه شجر فيه تسيم وأخرج الله لكم به شجرا ترعون فيه أنعامكم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 وفي تفسير الأخوة في مركز تفسير كتبوا النخلة وهنا جمعها مهم جدا لكثرة أنواع النخل فهي فقط في العراق يوجد أكثر من خمسمائة نوع وينبت لكم من جميع الثمرات إن في ذلك الماء وما ينشأ عنه لدلالة على قدرة الله لقوم يتفكرون في خلقه فيستدلون به على عظمته سبحانه طبعا ربنا جل جلاله لما ذكر الحيوانات تفصيلا واجمالا ذكر الثمار تفصيلا واجمالا فقال ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب اي يخرج الله لكم بماء المطر انواع الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات أي ويخرج لكم به من كل أنواع الفواكه أنواع أخرى غير ذلك ولا بد أن نتفكر بعظمة الخالق حينما نرى روعة الخلق قال إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي ان في إنبات الله أنواع الزروع والثمار بالمضر لدلالة واضحة لمن شأنهم وعادتهم أن يتفكروا في مخلوقات الله وما أقامه من الحجج فيستدل به على وحدانيته وكمال قدرته على البعث وغيره وعلى رحمته وأنه المبدع الحكيم الذي أنبذ أصنافا مختلفة من ماء واحد وتأمل هذه ألوان وأطعم مختلفة ولكنها كلها بماء واحد نعم قال وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وتأمل في الآية السابقة يتفكرون وفي هذه الآية يعقلون ونحو ذلك في سورة الرعد فثمت آيات مجرد أن الإنسان ينظر عليها وصنع صاحب عقل يدرك أنها آية عظيمة مثل الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ثمت أشياء مثل هذه الطعوم وغيرها تحتاج إلى تفكير فثمت آيات للجميع وثمت آيات لمن يتفكر وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده وتأمل وسخر أي ذلل فالتسخير يعني سياقة إلى الغرض المختص قصرا مثل الليل والنهار نحن بحاجة إلى الليل لأجل أن ننام ولاجل أن نسح وبحاجة الى النهار لأجل أن نعمل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 وتعلمون الأوقات وغير ذلك إن في ذلك التسخير إن في تسخير ذلك كله لدلالات واضحة على قدرة الله لقوم يعملون عقولهم فهم الذين يدركون الحكمة منها إذن وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر أي وذلل الله لكم أيها الناس الليل والنهار يتعاقبان عليكم فالليل لسكونكم وراحتكم والنهار لانتشاركم في معايشكم ومنافعكم وذلل لكم الشمس والقمر يجريان باستمرار لتحقيق منافعكم ومصالحكم كمعرفة الأوقات ونضج الثمار وغير ذلك والنجوم مسخرات بأمره أي والنجوم مدللات لكم في السماء تجري في فلكها بإذن الله لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون أي إن في تسخير الله الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لدلالات واضحات لمن شأنهم وعادتهم أن يفهموا عن الله ما أخبر به من الحجج والدلالات على قدرته العظيمة وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وسخر لكم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 وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا أي كل شيء في هذه الأرض دلالة على خالقه وفيه أثر من آثار المنعم الخالق الرازق وتأمل لكم وما ذرأ لكم حتى تعلم أن جميع ما في الأرض مسخر في خدمة الإنسان أي وسخر الله لكم ما بث ونشر في الأرض كالدواب والثمار والنبات والمعادن والجمادات مختلفا الوانها. متعددا أصنافها وأشكالها ومنافعها لكن لابد الإنسان أن يستذكر نعمة المنعم قال إن في ذلك لآية لقوم يذكرون في فيما ذرأ الله في الأرض مختلفا ألوانه لدلالة وعبره وعبرة لمن شأنهم وعادتهم أن يتعروا فيستدلوا بذلك على وحدانية الله وكمال قدرته وساعة رحمته ويشكروه على نعمه سبحانه وتعالى فهو الذي خلق وهو الذي ذلل. قال وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طرية وتستخرجوا منه حليه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وهو سبحانه الذي دل لكم البحر فمكنكم من ركوبه واستخراج ما فيه لتأكلوا بما تصدادون من سمكه لحما غضا لينا وتستخرج منه زينة تلبسونها وتلبسها نسائكم مثل اللؤلؤ وترى السفن تشق عباب البحر وتركبون هذه السفن طلبا لفضل الله الحاصل من ربح التجارة ورجاء أن تشكروا الله على ما أنعم به عليكم وتفردوه بالعبادة طبعا تأمل يعني هنا مواخر أي جواري تشق الماء مع صوت نعم، فهذه آيات عظيمة وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحم ضرية فربنا سخر البحر وسخر النهر أي والذي أنعم عليكم مثل النعم هو الله الذي ذل لكم البحر ملحا كان أو عذبا كي تأكلوا منه سمكا طريا وتأمل هذا رصب أنه وصفه بالسمك الطري وتستخرجوا منه حليه تلبسونها أي ولتستخرجوا منه اللآلئة وغيرها فتتزينوا بلبسها وترى الفلك مواخرة في أي وترى السفن جارية في البحر وهي تشق المياه والرياح بصدرها فيسمع لجريها صوت فتستدلون بعدم رسوبها وغرقها في الماء مع اعتقلها وميوعة الماء ورقته وشدة لطافته تستدلون بذلك على وحدانية الإله وقدرته سبحانه وتعالى قال ولتبتغوا من فضله أي سخر الله لكم البحر لحمل السفن لتركبوها في طلب معيشكم وتنقل عليها البضائع من بلد إلى بلد طلبا للرزق من فضل الله قال ولعلكم تشكرون أي يسخر لكم هذه المخلوقات لعلكم تشكرون نعم الله بالثناء عليه وطاعته وتوحيده وعدم معصيته من فوائد الآيات من عظمة الله أنه يخلق ما لا يعلمه جميع البشر في كل حين يريد سبحانه فلق الله النجوم لزينة السماء والهداية في ظلمات البر والبحر ومعرفة الأوقات وحساب الأزنى الثناء والشكر على الله الذي أنعم علينا بما يصلح حياتنا ويعيننا على أفضل معيشة الله سبحانه أنعم علينا بتسخير البحر لتناول اللحوم الأسماك واستخراج اللؤلؤ والمرجان والركوب والتجارة وغير ذلك من المصالح والمنافع، مما نضيفه من الفوائد أولا جواد السفر بالدواب وحمل الأثقال عليها على قدر ما تحتمله وقد جاء في السنة النبوية بيان كيفية الانتفاع من هذه الأعوام. بحيث لا نحملها فوق ما تطيق وبحيث أننا نعطيها حقها من الزرع ثانيا لا بأس باتخاذ امور الجمال والزين اذا جرد صاحبها من الفخر والخيلاء واراد بها اظهار نعمة الله عليه فربنا جل جلاله قال والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة فلا بأس الاتخاذ الزينة والجمال شريطة أن يتجرد صاحبها من الفخر والخيلاء وإذا أراد الإنسان بذلك أن يظهر نعمة الله عليه فيؤجر على هذه النية هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته